112. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها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 111. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا 113. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ فَإِذَا الْمَلَائِكَةُ قَالُوا رَبَّنَا أَلَمْ يَكُنْ لَّنَا إِلَّا الْحَقُّ وَلَمْ يَكُنْ لَّنَا إِلَّا الْحَقُّ وَلَمْ يَكُنْ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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هادي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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في 119. في النار بتغاء أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 111. فأما الزبد فيذهب جفاءا وَأَمَّا مَا يَنْفِرُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 ولئلك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْك مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أَمَرَ الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 119. وما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار.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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أم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 قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم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 ذكر قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. إليه أدعو وإليه مأاب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا.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 وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَتِّلَ الْأَرْضَ لَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب